وَأَتَلُوا عَلَيْهِ النَّبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ قلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غم ثم لا يكون أمركم عليكم غمّا ثم قضوا إليه ولا تنظرون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 كَذٰلِكَ نُطْبِعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى وَهَارُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْ قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ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 أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أتينا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبر يا أُوْفِيَ الْأَضْوِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ